Allah'a hamd ile ilgili hadisler. Allahumma lekel hamdu fi bala'ike ve saniyike ila halqik. Ve lekel fi bala'ike ve saniyike ila ehli buyutina. Ve lekel fi bala'ike ve saniyike ila enfusina haseten. Ve lekel hamd bima heditena. Ve lekel bima ekramtana. Ve lekel bima bil bil ve mal. bil muafat. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد حمداً دائما نحمدك اللهم حمداً كثيرا على آلائك ونعمائك وعلى لطفك، وإحسانك بعدد ذرات ألف ألف كرات، ونشكرك اللهم شكرًا كثيرا على آلائك ونعمائك وعلى لطفك وإحسانك بعدد ذرات ألف ألف كرات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا كافيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له اللهم لك الحمد حمد كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمد لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمد لا آخر لقائله إلا رضات اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد ما أحصى خلقه والحمد لله من ما في خلقه والحمد لله ملأ سماواته وأرضه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله على كل شيء سبحان الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كافي على كل حال الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على وسره ولك الحمد إنك على كل شيء قدير يا إلهي اغفر لي ما مضى من ذنوبي وارسني فيما بقي من عمري وارزقني اعمالا زاكيه ترضى بها عني وتب علي يا أرحم الراحمين